كل يوم العنت نم والقلب عمر ومجاله نوم من كتر شوق ولفتي شاي هموم جوا يليك احساس بكبر كل يوم For show and laugh, احساس غريب بحسه لما ببص لك وبحن لك لو حتى جنبي حضن قلبي بحن لك سلمت لك اغلام عندي حتى قلبي فتحت لك جوايا ليك احساس بكبر كل ¡Suscríbete